ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الآن ذكرين حرم أم الأنسيين أم مشتين تَمَلَّتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نُنَبِّئُهُ بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الآن ذكرين حرم أم الأنسيين أم اشتملت عليه أرحام الأنس أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ குபிமா وحي الى <سؤال> ايام محرما على اطعم يطعمه الا ان يكون ميتا الا ان يكون ميتا او دمنا وُحَن اَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فَسَقٌ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِن نوربك رفور رحيم وعلى الذين هدو حرنا كلذي ظفر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 ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِغَيْرِهِمْ وَإِنَّنَا لَصَادِقُونَ